بعد أن قرر هذه المعاني عاد المصنف رحمه الله إلى ذكر جملة مما يتفرع على ذلك فقال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويها الجهات الست كسائر المبدعات لما ذكر تنزه الله تعالى عن أن يكون له نظير أو مثيل أو أن يشابهه أحد من خلقه في ما له من الصفات قال رحمه الله تعالى أي تنزه وتقدس سبحانه بحمده عن ذكر أموراً الحدود عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والسادس الجهات فذكر ستة أمور أنزه الله تعالى عنها قال بعض الشراح إن هذا الكلام الذي ذكر في العقيدة الطحوية هنا مدخل على كلام المؤلف وليس من كلامه وإنما ألحق بكلام المؤلف لأن المؤلف رحمه الله قد سن لنفسه طريقا في ما يتعلق بما يثبته لله عز وجل وما يبني عليه الخبر في هذه العقيدة بأنه على طريق أهل السنة والجماعة ومعلوم أن هذه الألفاظ لم يجري استعمالها في كلام أهل السنة والجماعة على وجه شائع لا سيما في قوله رحمه الله والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات كل هذا مما لم يجري عليه كلام السلف مسألة الحد للعلماء فيها قولا نطق به بعضهم وتركه بعضهم أثبته بعضهم ونفاهه بعضهم وسأتي تفصيل ذلك بعد قليل أما بقية المذكورات فإنه لم يأتي في كلام السلف رحمه الله ذكرها نفياً, و... نفيا أو إثباتا يقول رحمه الله تعالى أي تنزه طيب والسبب في كون هذه الألفاظ ليست مستقيمة و... وقد ذكر بعض أهل المنها خارجة عن كلام المؤلف وأنها مدخلة فيه هو أنها لم يجري بها كلام السلف هذا واحد أكثر السلف لم يتكلموا بها ثانيا ثانياً أنها من الألفاظ المجملة أنها ألفاظ مجملة والقاعدة عند السلف في الألفاظ المجملة أنه لا يتعرض لها بنفي ولا إثبات لا يتعرض لها بنفي ولا إثبات بمعنى أنها لا تنفى كما قال هنا تعالى على الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات كل هذا مما لم يجر عليه كلام السلف نفيا كما أنه لم يجري عليها كلام السلف إثباتاً إنما في مثل هذا يقفون موقف الاستفصال من حيث المعنى والتوقف من حيث اللفظ ففي اللفظ لا تثبت ولا تنفى وفي المعنى يستفصل فيثبت ما كان من المعاني الصحيحة في هذه الكلمات وينفى ما كان منها من غير الصحيح قوله رحمه الله تعالى عن الحدود أي تنزه وتقدس عن الحدود والحدود جمع حد وهو الغاية والمنتهى والمراد بالحد هنا كما ذكرت لكم الحد لفظ مجمل يراد به معنى صحيح ويراد به معنى غير صحيح يراد به معنى صحيح ويراد به معنى غير صحيح فلا بد في مثل هذا من الاستفصال فإذا كان المراد بقوله رحمه الله تعالى عن الحدود أي أن الله منزه عن أن يدرك العباد حقيقة صفاته لأن الحد هو الغاية والمنتهى والمراء ونهاية الشيء فهذا المعنى صحيح إذا كان المراد بنفي الحد أنه لا تدرك غاية صفاته لا يدرك لصفاته نهاية يعلمها الخلق فهذا المعنى صحيح لأن الله تعالى قال ولا يحيطون به علما وقال ولا يحيطون بشيء من علمه وعلى هذا المعنى جرى استعمال بعض السلف لكلمة الحد يريدون به في مقام النفي أنه لا يدرك ولا يحاط به ومنه قول الإمام أحمد رحمه الله قال يؤمنوا أن الله على العرش بلا كيف ولا حد بلا كيف ولا حد فمقصوده بلا حد أي دون إحاطة وقال أيضا لا تدركوا الأبصار بحد ولا غاية فنف الحد والغاية سأتين الكلام على الغاية فقول لا حد أي دون أن يكون ذلك بإحاطة وإدراك لنهاية هذا الخبر الذي أخبر الله تعالى به ورسوله فإذا ما جاء في كلام السلف والأئمة من نفي الحد هو هذا المعنى وهذا المعنى صحيح ويمكن أن يفسر به كلام المؤلف فإن نفي الحدود وكلام مجمل يحتمل معنى صحيحا وهو ما سبق تقريره ومعنى باطل رده الأئمة وهو أن الله تعالى حال في خلقه فإذا قالوا بلا حد يعني دون أن يتميز عن خلقه فقول تعالى عن الحدود أي أن يتميز عن خلقه هذا المعنى يذكره أصحاب الحلول والاتحاد وقد نفاه الأئمة وخلاصة الحديث أن كان من كلام من إثبات الحد في كلام السلف فالمقصود به إدراك نهاية وإحاطة غاية لما أخبر به عن نفسه هذا لا يقول. ومنه كلام عبد الله بن المبارك عندما قال بما تعرف ربنا قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه قيل بحد قال بحد بحد أراد هنا ماذا؟ أراد نفي مخالطة الله تعالى لخلقه ولاحظ هنا قال بحد ولم يقول بغير حد فما جاء من إثبات الحد في كلام السلف محمول على إيش؟ نفي الحد مقصوده عدم الإحاطة إثبات الحد مقصوده إثبات المباينة وأن الله متميز عن خلقه ولهذا الإمام أحمد الذي قال فيما تقدم نؤمن أن الله تعالى على العرش بلا كيف ولا حد لما قيل له كلام ابن مبارك حيث سئل عن كلام ابن مبارك قال بحد, قال بحد قال رحمه الله هكذا هو عندنا هكذا هو عندنا هي هكذا نحن نثبت استواء الله تعالى على عرشه وهكذا وبهذا نعرف ربنا وقد نقل مثل ذلك عن إسحاق بالرهوية رحمه الله حيث قال هو على العرش فقيل بحد قال بحد ومرادهم بالحد هنا ماذا؟ المباينة أن الله بائر عن خلقه ليس كما يقول أهل, أهل الحلول والجهمية بأنه حال في خلقه سبحانه وبحمده فتبين لنا أن السلف رحمهم الله أثبت الحد في صفات الله في معناه الصحيح وهو إثبات الصفات على وجه يتميز به عن غيره جل في علاه ونفى الحد في الصفات في مقام في معناه الصحيح وهو أن الله تعالى لا يدرك لصفاته كيفية ولا يدرك صفاته قدر بل لا يحيط الخلق به سبحانه وبحمده وقوله رحمه الله والغايات الغايات جمع غاية الغايات جمع غاية والغاية ما هي الغاية الغاية هي النهاية وهي ال يعني الغاية تأتي بمعاني تأتي بمعنى النهاية والحد الذي ينتهي إليه الشيء ويأتى الغاية بمعنى الحكمة والمقصود شوف الآن عندنا في الغاية معنيان لما قال تعالى عن الغايات إذا كان المقصود بقوله تعالى عن الغايات أي أنه ليس له غاية ينتهي إليها فهذا المعنى صحيح أو لا ليس له معنى ينتهي إليها يدرك ينتهي إليها يدركها الناس أي أنه ليس لما نقول رحمن على العرش استوى نحن نثبت الاستواء لكن هل لهذا الاستواء غاية يدركها الناس حد يدركها الناس الجواب لا إذن قوله تعالى عن الغايات أي تعالى عن أن يدرك العباد غايات نهايات صفاته فهم عاجزون عن ذلك قال تعالى ولا يحطون به علبة وأما إذا كان المقصود بقوله تعالى عن الغايات نفي الحكمة والمقصود أي أنه ليس له حكمة ولا مقصود فهذا يحتمل صوابا وخطا إن كان المراد نفي التعليل في أفعال الله تعالى والحكمة من أقضيته وأحكامه فهذا المعنى باطل يرده القرآن فإن الله تعالى ذكر لأحكامه وأقضيته حكما بينها في كتابه في مواضيع كثيرة هذا المعنى الأول وهو إذا كان المقصود بنفي الغايات نفي التعليل لأفعال الله وأقضيته وأحكامه هذا المعنى صحيح أو باطل المعنى باطل لماذا لأنه الحكيم جل في علاه فلكل شيء يصدر فكل شيء يصدر عنه لابد فيه من حكمة علمها من علمها وجهلها من جهل سواء كان ذلك في أحكامه أو كان ذلك في أقضيته وأقداره أما إذا كان المقصود بالغاية حكمة يفتقر إليها جل وعلا فهذا ليس بصحيح فإنه تعالى عن الغايات بهذا المعنى لأنه جل وعلا الغني الحميد وقد قال جل وعلا في محكم كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فنفى الله تعالى افتقاره إلى العباد وإلى الخلق بالكلية فليس فقيرا إلى الخلق فلا حاجة به لا حاجة به جل وعلا إلى شيء ليثبت حكمته أو غاية قضائه وقدره فهو يفتقر إلى شيء إذن إذا, ك إذا كان المقصود بالغايات هنا الحكم والعلل والأسباب فعندنا معنيان معنى صحيح ومعنى باطن المعنى الصحيح هو نفيه أن يكون لأفعاله وأحكامه علّة وحكمة يفتقر إليها جل وعلا هذا لا بالتأكيد ليس بصحيح فهو الغني سبحانه وبحمده عن خلقه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ما أريد منهم من رزق وما أريد أي طمير إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أما إذا كان المقصود بنفي الغايات نفي الحكم من أفعاله وأحكامه والمقاصد والعلل فهذا ليس بصحيح فالله تعالى أثبت في كتابه أن أحكامه وأقضيته لها حكم وغايات ووصف نفسه بالحكيم المحكم المتقن الذي له في كل شيء حكمه سبحانه وبحمده إذن عرفنا الآن من خلال هذا العرض أنه الحد والغاية نفاه المصنف هنا فقال تعالى عن الحدود والغايات وهذا التنزيه من حيث اللفظ ليس بسليم لأن الحد والغاية لها معنى صحيح ولها معنى فاسد فإذا نزهنا كنا قد أطلقنا كلاما يحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا فلا بد من التفصيل في المعنى وأما اللفظ الأفضل التوقف عنه إلا ما ت... إلا ما جاء به النص أو تكلم به السلف بعد ذلك ذكر يعني الآن تهنا من لفظين من ستة ألفاظ بقي أربعة والأربعة أهو من يعني وضوح الـ الـ الـ الخطأ فيها أوضح مما تقدم لأن الذي تقدم جاء في بعض في كلام بعض السلف لكن هذه الأربع الأركان والأعضاء والأدوات والجهات هذه نفيها لم يجري في كلام المتقدمين من الأئمة فهي من المحدثات وليس في الكتاب والسنة ما يدل عليها نأتي الشرطة على ذلك في الدرس القادم يوم الاثنين إن شاء الله